أه بس أكيد في اليوتيوب أنا بتأكد خلاص أنت نتصل على الشيخ خلاص بدأ بدأ ان شاء خلاص أنا بتأكل. المصادق، و... خلاص، طيب الشيخ. عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الشيخ. الشيخ قال صوت ما له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ أنا تسمعون لا هل الصوت واضح الآن؟ هل الصوت ليش ما يوصل لي الشيخ؟ الصوتك واضح. ما أدرى الشيخ يقول أنت الصوت تسمع؟ ال... أنت تسمع الشيخ صح؟ تسمعني بعد؟ عبد الله ها الشيخ يتأخر, ها يتأخر بالرد اي تاخر بالرد ها اي نعم الشيخ كان يتأخر بالرد طيب المهم هو يسمع تاكد بس كيف ما تسمعون اصطوا اصطوا طيب بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين نعم وضع الصوت بسنادكم متصل الى جامع ال... إلى كتاب جامع البيان بتفسير القرآن للعلامة الإيجي عليه رحمة الله قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها قال في الحاشية وما قيل التصير, أو التصير الانتقال فالمتلبس بالحالة الأولى هو المفعول الأول وبالحالة الثانية هو الثاني نحو جعلت الطين خزفا والجاهل عادما على هذا التي كنت عليها هو المفعول الأول لا كما قال الزمخشري ما صيرنا قبلتك الآن الجهة التي كنت عليها أولاً ثم قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة ثم صلى إلى البيت المقدس ثم أمر أن يصلي إلى الكعبة وكل واحد وكل واحد من كعبة وبيت المقدس صالح صالح لأنه يصلي بقول التي كنت عليها لأنه قد كان عليه صل وسلم متوجها إليهم في وقتين ففهم وافعوله الثاني إلا لنعلم كما تقول ضربت زيدا للتأديب أي كائن له وعلى هذا يحتمل أن يراد بالقبلة الكعبة بالقبلة الكعبة ويحتمل أن يراد بيت المقدس بيت المقدس إذ كل منهما متصف بأنه كان عليه عبد الله صوت واضح побеждать, на моей смену. Это значит. Вот дальше пойдём. Кабикально, кабикально. الصوت متقطع صحيح دقيقة يمكنك ان تكون مسلما كنت تتعلم بيت المقدس الشيخ بارك الله فيكم شيخنا ويحتمل أن يراد بيت المقدس إذ كل منهم تصف بأنه كان عليه قال وما دعنا القبلة التي كنت عليها أي أصل أمرك استقبال القبلة فإنها قبلة إبراهيم لكن جعلنا قبلتك بيت المقدس وقوله الذي كنت عليها أحد مفعولي جعل أي الجهد الجهد الذي كنت عليها وقيل تقدير وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت عليها وعلى هذا وعلى هذا التي طفة القبلة أقول والله أعلم بمراده يحتمل يحتمل أن يراد من من التي كنت عليها الكعبة أي خاطرك مائل إليها فإن الأصحى أن القبلة قبل الهجرة الصخرة لكن خاطره الأشرف مائل إلى أن تكون الكعبة أن تكون الكعبة قبلة قال في الحاشية حديث صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة, أو بني سلمة ركعتين فتحول, فتحول الى. إلى الكعبة في الصلاة وتبادد الرجال والنتاء الصفوف فسمى المسجد ذا القبلتين كذا ذكره البيضاوي، وقال السيطي هذا التحريف من الحديث فإن قصة بني سالمة أو بني سلمة لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماما ولا هو الذي تحول في الصلاة وفي الحاشي الثاني قال التي كنت عليها قبل هذا الوقت وهي بيت المقدس أو بيت المقدس إلا لنعلم علما حاليا يتعلق به الجزاء إلا لنعلم قال العلم هاهنا بمعنى الإدراك فلا يطلب إلا, فلا يطلب إلا أن يكون مفعولا واحدا وثاني مفعوليه ممن ينقلب وقيل من وقيل من الاستفهامي مبتدأ ويتبع خبره فيكون العلم من فيكون العلم من المتعد إلى مفعولين معلقا بالاستفهام عن العملي من يتبع الرشول عند نسخ القبلة ممن ينقلب على عقبين يرتد والظاهر أن تقديره متميزا ممن ينقلب حال من فاعل يتبع أو ثاني مفعولين نعلم وقد نقل أن كثيرا من المسلمين ارتدوا عند تحويل عند تحويل القبلة ظنا منهم أن هذا حيرة منه عليه الصلاة والسلام وإن كانت أي تولية وإن مخففة لكبيرة ثقيلة إلا على الذين هدى الله أي هداهم الله وما كان الله ليضيع إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم واتباعكم نبيكم في القبلة الثانية أو صلاتكم من الصخرة ففي الصحيح أن صحابة سألوا كيف حال إخواننا الذين ماتوا على القبلة الأولى فنزلت إن الله بالناس لرؤوف رحيم قال فلا يضيع أجورهم والرؤوف أبلغ من الرحيم قال في الحاشية رحيم قيل معناه لرؤوف بالمؤمنين في الدارين رحيم على الفاسقين وقيل قدم أو قدم الرؤوف محافظاً على الفواصل منه قد نرى تقلب وجهك في السماء أي تردد وجهك في, في جهة السماء انتظاراً لجبريل والوحي بتغيير القبلة فإنه يحب أن تكون قبلة قبلة أبيه إبراهيم فلنولينك نمكننك استقبال قبل قبلة من وليته كذا هكذا شيخنا أي صيرته والي واليا له قبلة ترضاها تحبها فولي اصرف وجهك شطر المسجد الحرام أي نحبه وحيثما كنتم من بر وبحر هو معنى شرط أي أينما كنتم أي أينما كنتم فالفاء فولوا للجزاي وجوهكم شطره حين الصلاة وإن الذين أوتوا الكتاب نعم من هنا وليكنك نمكنك استقبال قبلته من قبلته, قبلته أيوة قبلته, قبلته, قبلته, قبلته, قبلته نعم أيوة أيوة طيب الشيخ هنا هنا في خطأ نمكنك استقبال قبلته من وليت من, من وليته كذا من, من, آه من وليته كذا أي صيرته واليا من وليته كذا أي صيرته واليا بارك الله فيكم لا ترضاها تحبها فولي صرف وجهك شطر المسجد الحرام أي نحوه وحيثما كنتم من بر المبحر وهو بمعنى أي أينما كنتم فالفاء فولوا للجزاء وجوهكم شطره حين الصلاة وإن الذين أوتوا الكتابة اليهود يعلمون أنه أمر الكعبة الحق من ربهم ليقينهم بحقية محمد صلى الله عليه وسلم عليه والسلام وبأن الكعبة قبلة إبراهيم وما الله بغافل عما يعملون من العلم وكتمانه ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية دالة على أن الكعبة قبله ما تتبعوا قبلتك لانهم حس حساد جاح وما انت بتابع قبلتهم قطع قطع لاطماع اليهودي الرجوع إلى الصخرة ثانية او ثانيا وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض اليهود تستقبل الصخره والنصارى مطلع الشمس فمحال أن تراعي خاطرهم إن أردت مثلا لاختلافهم هكذا إن أردت مثلا لاختلافهم طبعا هنا الصفحة الماضية فيها بعض الحواشي قال ما تبعوا قبلتك قوله ما تبعوا جواب قسم محدث دل عليه اللام الموطئ فيه ولئن أتيت سد ما سد جواب الشرط وقال وما بعضهم بتابع قال الحافظ من قيم في بداع الفوائد قبلة أهل الكتاب ليست بوحي وتوقيف من الله بل بمشورة واجتهاد منهم أما النصر فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في التورا ولا في غيره ولا في غيره باستقبال المشرق وهم يقررون بأن قبلة المسيح قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة وإنما وضع لهم أشياخهم هذه القبلة فهم مع اليهود متفقون على أن الله لم يشرع استقبال بيت المقدس على رسوله أبدا والمسلمون شاهدون عليهم بذلك الأمر وأما اليهود فليس في التوراة وأما اليهود فليس في التوراة الأمر باستقبال الصخرة البتة وإنما كانوا ينصبون التابوت ويصلون إليه من حيث خرجوا فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه فلما, الصخرة فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة كذا في الفتح فلما رفع صلوا إلى موضعه وهو الصخرة كذا في الفتح بارك الله فيكم قال ولئن تبعت أهواءهم مثلا هذا شيخنا مثلا أم مثلا ولئن تبعت أهواءهم مثلا صحيح أحسن الله إليكم من بعد ما جاءك من العلم بأن لك الحق بالوحي إنك إذا لمن الظالمين مثلهم هنا ايضا مثلهم أم مثلهم مثلهم وبالحقيقه هذا التهديد لامته الذين آتيناه الكتاب علماءهم يعرفونه محمدا بنعته ووصفه وصفته كما يعرفون ابناءهم كمعرفتهم ابنائهم بالالتباس وإن فريقا منهم لا يكتمون أي نعته وصفته أما العوام فلا يعرفون شيئا وأما المؤمنون منهم فلا يكتمون وهم يعلمون بأنهم يقرؤون في كتابهم الحق من ربك مبتدأ أو خبر واللام للإشارة إلى الحق الذي يكتمونه أو إلى ما عليه محمد عليه الصلاة والسلام أو تقديره هو الحق حال كونه من ربك فلا تكونن من المنترين الشاكين فيما أخبرتك وهو مبالغ وهذا مبالغة في تحقيق الأمر أو أمر للأمة قال في الحاشية الأولى حال المؤكدة وجاز أن يكون خبرا بعد خبر منه قال ولكل من أهل الأديان وجهة هنا في النسخة خطأ على الواو فتح والصحيح وجهة القبلة هو موليها هو موليها وجهه ووجه ووجهه هكذا شيخنا وجهة الله هكذا وجهه الله ووجهة الله ووجهة الله حيث توجه المؤمنون أو الله مولى الأمم إلى قبلتهم فاستبقوا بادروا الخيرات مولي الأمم مولي أحسن الله إليكم أو الله مولي الأمم إلى قبلتهم فاستبقوا بادروا الخيرات قبول أمر القبلة وغيره أينما تكون أنتم أهل الكتاب يأتي بكم الله جميعا يحشركم إليه ويجازيكم <تصفيق> إن الله على كل شيء من الإماتة والإحياء والجمع قدير ومن حيث خرجت أي من أي مكان خرجت افعل ما أمرت به فالفاء فيه فولي للعطف على مقدر وجهك شطر المسجد الحرام إذا صليت وإنه المأمور به للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فول وجهك شطرة لما كان النسخ من مضان الفتن والشبه هكذا أكد وكرر وضالغ مرارا قال في الحاشة الأولى في السفحة السابقة للعطف لا مساغل في عمل فولي ومن حيث خرجت لاجتماع حرفي العطف وإن جوزنا اعمال ما بعد الفاء فيما قبله فالوجه أنه متعلق بمحذوف كما قدرنا وجاز أن تجعل ومن حيث خرجت في معنى الشرط أي أينما كنت وتوجهت فالفاء للجزاء وصرح بذلك العلامة واختار واخترناه في وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم منه لئلا يكون للناس أحد من الأحادي عليكم حجة فإن اليهود قالت ما درى محمد أين قبلته حتى هديناه فلما صرفت القبلة بطلت صورة حجتهم إلا الذين ظلموا منهم من الناس كمشركي مكة فإنهم قالوا محمد قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا والاستثناء متصل قيل معناه لألا يكون لأحد من اليهود حجة إلا للمعاندين منهم فحجة المنصفين أن يقال لما لا يحول إلى قبلة إبراهيم كما هو مذكور في نعته في التوراه وحجة المعاندين انه ما ترك قبلة الأنبياء إلا ميلا إلى دين قومه والمراد من حجة ما يساق سياقها قال في الحاشية الأولى عليكم الظاهر أن عليكم حال من حجة والناس خبر يكون منه حجة قيل حجة, حجة الظالمين هي أنه يزعم أن دينه دين, دين إبراهيم أن دينه دين إبراهيم فإن كان بيت المقدس قبلة, قبلة إبراهيم فلما تحول عنه وقال في الحاشية الثالثة ما درى هكذا فسره أبو العالية ومجاهد وعطاب الضحاك وربيع بن أنس وقتاده والسدي منهم فتخشوهم المشركين مطاعنهم لا تضركم وخشوني فلا تخالفوا أمري ولأتم نعمتي عليكم بتكميل الشريعة وهو عطف على قولي لألا يكون ولعلكم تهددون لكي تهتدوا أنتم خصوصا إلى قبلة إبراهيم كما أرسلنا فيكم متصل بما بعده أي كما ذكرتكم أو ذكرتكم بالإرسال هكذا شيخنا ذكرتكم ذكرتكم ذكرتكم بالإرسال فاذكروني أي بما قبله ومعناه وليؤتم نعمتي عليكم في الآخرة كما أتمناها في الدنيا بإرسال رسول منكم رسولا منكم نطلع عليكم آياتا يزكيكم يحملكم ما تصيرون أو تصيرون به أو تصيرون به أزكياء من رذائل الأخلاق ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة سنة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بالفك من الأحكام والشرائع أذكروني بالطاعة أو في الرخاء أذكركم بالمغفرة أو في ش أو في نعمي ولا تكفرون بجحدي نعمي ومن أطاع الله فقد شكر ومن عصاه فقد كفر طيب أبو عبد الله شوف الشيخ هل نواصل أم نكتفي بهذا؟ خلنا حفظكم الله ورعاكم هل نكتفي بهذا القجر نواصل واصل. نقف هنا طيب شيء أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا وكتب الله اجركم وسعيكم وأدام الله نفعكم وفيضكم شيخنا صيخنا أجيزونا بما قرأنا نعم قبلنا واتشرفنا شيخنا بارك الله فيكم أحسن الله إليكم وكتب الله أجركم وسعيكم بإذن الله شيخنا نلتقيكم غدا إلى ذلك الحين نسالكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم شيخنا أحسن الله إليكم إن شاء الله شيخنا نلتقيكم غدا الى ذلك الحين نسالكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته